أخذوا أيماناً جنةً فصدوا عن سبيل الله that من يقولوا تسمى لقولهم كأنهم خشب مسنبة يحساب كل صيحة عليهم هم اِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَرْفِرُ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ وَالْكِتَابُ So some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 الحزائل <تصفيق> السماوات <تصفيق> وللله إلا زات ولرسوله ولالمؤمنين ولكن المنافِقين وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَأَفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَتْهُمْ فيقول رب لولا أخطرتني إلى أدل قريب فأصدق Amen. Oh.